بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة إبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرُّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مَحْضُرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ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 ومن آياته ملامكم بالليل والنهار مبتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَدُسُّ الْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كيف يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا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 قَصْبِرْ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَقِفَّ أَنَّكَ الَّذِينَ لَا نُقِلُّونَ